كُلَّ يَا أَنَّ الْكِتَابِ لَتُنْفِيدُ فِي دِينِكُمْ مَا هُوَ الْحَقُّ وَلَكِنْ سَنَأْوَاكُمْ وَأَقُومُ مِنْ قَبْدِ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا நோ த ஈசி ம كبي ما فوقان يا تنون دانولا يا لَٰبِ سَمَٰكَنُو يَوْمَ الرُّؤُودِ نَبَأَ كَثِيرًا